شموليه الإسلام واننا سنجد في الإسلام العقائد والاخلاق والعبادات والمعاملات وبدانا في حديث تفصيلين حول العقائد واستحب فضيلته أن نتحدث عنها بما تحدث به القران لفظه الإيمان فيما مضى تحدث عن الإيمان بالله عز وجل وانه اصل الاصول وما يزال الحديث موصولا مع فضيله الاستاذ الدكتور عبد الصطار فتح الله سعيد اهلا بفضيلتك في هذا اللقاء فضلت الدكتور في اللقاء الماضي تحدثنا عن الايمان بالله عز وجل وفضيلتك ذكرت ان هو اصل الاصول وتطرقنا لبعض الحديث عن الصفات العليا والاسماء الحسنى لكن مازال الموضوع في في الايمان بالله عز وجل يعني واسعا كبيرا الايمان بالله تعالى كما جاء به القران الكريم ثم اثبات الوجود الالهي المطلق قضية كبيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله واصحابه وازواجه وانصاره ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فاننا ينبغي أن يستقر في وجداننا وفي انفسنا وقلوبنا واسماعنا وأبصارنا أن أعظم قضية في الوجود هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى بعدا تاتي القضايا الأخرى الكبرى والصغرى لكن هذه هي القضيه الاولى اصل الاصول ومقدمه القضايا جميعا هي الإيمان بخالق هذا الكون سبحانه الذي يملكه وينظمه ويديره ويدبره ثم ينتهي بين يديه إلى الحساب ثم الجزاء في الدار الاخره هذه قضيه كبرى لا يوجد قضيه يزاحمها على الاطلاق ولذلك لا بد ان يكون مصادر هذه القضية لابد ان تكون مصادر وثيقه جدا نعم واعظم المصادر التي لا ياتيها الباطل من بين ديها ولا من خلفها هي القران الكريم لماذا لانه اولا حديث من الله عن الله فهو يعلم كل شيء وهو اولى بالحديث عن نفسي وهو أصدق حديثا واصدق قيلا سبحانه وتعالى نعم لا. ثانيا لان القران الكريم محفوظ بلفظه كلمة كلمة وحرفا حرفا فلذلك إذا أردنا ان ناخذ مصادر هذه العقيده او هذا الايمان العظيم موثقا محققا مدققا لا يمكن ان يختل منه حرف واحد لا نقول نعم. كلمه حرف واحد نعم فتكون من القرآن الكريم ثالثا لان القرآن الكريم معجزة كبرى نعم تتميز بالاعجاز والتفوق الذي لا يلحق ولا يسبق نعم وصدق الله حين يقول قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني لو كان بعضهم لبعض معينا ومناصرا ويعني ومقو... على انها لو تجمعوا نفترض ان الجن والانس والجن مؤسسات ليست افراد مؤسسات تتساعد ويعين بعضها بعضا لا تستطيع ان تاتي بمثل هذا القران لان هذه المثليه لها جهات شتى الصدق والحق والعدل والإنصاف وال والأحسنية والتناسق الذي لا يتضارب وكذا وكان كل هذا لو جاء الناس بشيء يقلدون به القرآن من جانب لا يستطيعون ان ولذلك هذا تحدي المعجزه تقوم على التحدي والتفوق المطلق الذي لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى لهذا كان اخذ الايمان بالله من القرآن هذا امر في غاية الخطوره نعم لانه أولا يحفظ على الانسان المصدر الذي يستمد منه ثانيا لا, لا يمكن أن يدخل عليه خداع او تضليل من هنا أو من هناك سواء سهو او نسيان او قصور او تعمد الخطا والتغيير والتحريف والتبديل كل هذا هو في امن من حتى الشياطين المرده لا تستطيع أن تتدخل على القران الكريم نعم. وصدق الله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون نعم. ولهذا نحن نتكلم عن الإيمان في ضوء القرآن من القران حديث القرآن عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى نعم. هو اصدق حديثا واصدق قيلا واوثق مصدرا واكفى وابلغ اعجازا وتفوقا عن كل حديث آخر لهذا ينبغي أن نعلم أن هذه قضية أفرغ لها القرآن وقتا طويلا ونصوصا كثيرة متضافره ولا نستطيع ان نؤدي حقها في في حلقه او حلقتين او ما الى ذلك ثم هناك أمر في غايه الخطوره وهو ان العقائد او الايمان الصحيح جاء به الرسل جميعا لكنه عبر عبر التاريخ البشري حصل تكدر وتلوث لهذه المصادر الحق جاء جاء الانبياء جميعا بالحق من عند الله وهو في غايه النقاء ثم أدخل, ادخل عليه البشر الوانا الوانا فكانت النتيجة أن الضياع والانحراف ولذلك اراد ربنا أن يعطي الناس في النبوة الخاتمة مصدرا لا يمكن أن يدخل عليه تغير او تلوث ولهذا الله عز وجل وكل حفظ الكتب السابقه الى الأحبار والرهبان وما إلى ذلك بواسط حفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهد وكل إليهم حفظ الكتب السابقه لكن القرآن الكريم وكل الله حفظه إلى ذاته سبحانه ما يمكن أن يحرفه العلماء أو او الرؤساء أو أي قوة في الأرض تستطيع ان تعرفها لان الله عز وجل تعهد بحفظه فقال سبحانه في سوره الحجر ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ ونلتفت إلى الصيغه التي جاب إن صيغه تعظيم للعظيم الأعظم هو الله سبحانه وتعالى لا. انا نحن نزلنا ما قال الله عز وجل انا نزلت الذكر إنما انا نحن بالصيغه البليغة التعظيمية الكبرى لافاده أن هذا أمر مقطوع به لا يستطيع أي قوه في الارض ان تبدله انا نحن نزلنا ممكن الناس تنحرف بالتفسير انما بالنصوص اللي هي التي جاءت من القران محال هذا ان نحن نزلنا الذكره وان له لحافظون نعم وفي الايات الاخرى لا وانه لكتاب عزيز نعم فيه عزه وقوه لا ياته الباطل من بين يديه ولا من خلفه نعم. لا من امامه ولا من خلفه ولا من يمينه ولا من شماله حاول الناس حاول الطوائف حاول الدجالون والملحدون ولكن باءت كل المحاولات بالفشل لانه النص المحفوظ الذي يكون حج على البشرية إلى يوم القيامة نعم. وإلا الناس لو لو حرف القرآن من اين يستقون اه كي إلى أي شيء يلجاون نعم اذ تقوم الحجه للناس على الله عز وجل نعم. وما كان الله عز وجل ليترك الناس ليقيم الحج عليه هو يقيم الحج عليه قل فلله الحجة جميلة. الحجه, البالغة. الحجة البالغة. فلو شاء لهداكم اجمعين لذلك هذا تمهيد يسير لخطوره ما نقول من نصوص القرآن لبيان اننا نتكلم في موضوع او نوع من التفسير الموضوعي عن هذا الموضوع الخطير الاكبر القضية الكبرى الاصل التام الكامل العام الشامل عن الدين الذي جاء به الانبياء جميعا اصل اصولهم جميعا هو الايمان بالله وحده لا شريك له كيف نؤمن بالله ايمانا صحيحا نرجع الى القرآن الى النصوص التي نزلت التي نزلت محفوظة موثقه بلفظها على الرسول صلى ثم قام الرسول صلى وسلم فبلغها تبليغا كافيا شافيا متواكرا بحيث اصبح هذا هذا الامر امرا شائعا ذائعا متوترا لا يمكن ان يدعي احد فيه الجهل وحتى اذا جاهله فالذنب عليه هو وليس على هذا الكتاب الذي جاء مستعلنا في غايه البيان لهذا اول ما قرره القران ان الله سبحانه وتعالى له وجود حقيقي ليس قانونا مثل قوانين الحياة والاحياء مثل الجاذبيه مثلا لا لا الله عز وجل ليس شيئا معنويا وانما هو حقيقة قائمة أقامت هذا الكون وهو قائم على كل نفس بما كسبت لا. الله لا اله الا هو الحي القيوم نعم هو قائم على كل نفس بما كسبت وهو المدبر وهو الخالق والرازق وهو صاحب هذا الكون في كل ذرة فيه في صغره أو كبره في في في, في في في في هذا الوجود اذا اذا الكريم يقرر هذا لهذا كان لابد لابد لمن يقرا القران ان يتدبره نعم لا ان يقرأ نصوص كذا يقراها للبركه او للحفظ الاطفال او لعلى المياتم انما هو جاء ليرسم برنامج الحياه لكل فرد لكل خلق ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمان عبدا عبدا نعم ولهذا لابد ان يكون على بينه من هذا قال الله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته كان الشاعر الاسلامي العظيم محمد اقبال شاعر الهند قبل تقسمها وهو كان من أعظم الشعراء الاسلاميين فيقول ولا كنت صغير كنت اصلي الفجر مع ابي ثم اجلس فاقرا القران هذا نعم. كلام من قديم هو مات ربما سنه 1938 نعم هذا مثلا كان سنه 1800 و... وكذا نعم فيقول كنت اقرا القران وانا صغير فمر علي ابي قال ماذا تفعل يا محمد اقبال قال اقرا القرآن يا ابي فمضى ابوه تركه ثم في اليوم الثاني فعل مثل هذا السؤال ثم مشى الى ان ظل هذا يتكرر نحو ثلاث سنوات نعم فكان محمد اقبال طفل صغير عنده مثلا 7 سنين او 8 سنين او 9 فكبر بقيت 11 سنوات حلو. فسال اباه قال يا ابتي انت منذ 3 سنوات تقريبا تسالني هذا السؤال ثم تمضي ولا تجبني امم تسالني تقول ماذا تقرا يا محمد اقبال اقول القرآن يا ابي فتسكت وتمشي ماذا تقصد قال الحمد لله انت الان تهيات تهيات لان اعطيك الفائده التي اريده لا. يا محمد اقبال ابوه يقول يا محمد اقبال اقرا القران كانه نزل عليك انت كانه نزل يخاطبك انت لا, لا تقول القرآن خطب الصحابه او خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الناس مباركون طيبون ثم لا تعمل انما القرآن يخاطب كل فرد لا. في الوجود على حدا حدا رجالا ونساء صغارا وكبارا صغار يعقلون وكبار باي لغه لان القرآن الكريم يشر للذكر وانا رأيت اناس والله من الاعاجم الذين لا يعرفون اللغة العربية يحفظون القران حفظا كاملا نعم كاملا لا يتلاعبون فيه ومجودا ونسالت الرجل الذي كان يقرا كان معنا في الحج ونحن صغار حاججنا قلت له ما اسمك لم يعرف قلت له من اي بلد جئت لم يفهم قلت له هل جئت في السفينه ام في الطائره كان رجلا من الهند فلم يفهم لا اسم ولا بلد ولا سفينه ولا طائره فقلت له اردت ان ييسر عليه قلت له اما السفينه فقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اما السفينه فكانت لمشاكل الايه في ذره الكف نعم واخذ يقرا ظن ان اقول له اقرا نعم فهذا هو ميسر القرآن ايه من ايات الله في الوجود ميسر يقرأه غير العرب ويترجم لغير المسلمين ولغير العرب ممكن المعاني لتؤدي المعنى الذي اراده ربنا نعم فقال يا محمد اقبل اقرا القران كانه نزل عليك انت يعني المعنى كانه يخاطبك أنت نعم حينما يقول لك والاهكم اله واحد يقول لك انت فهذا لكل لانسان يعقل هذا الخطاب في الوجود لا. ان الدار الاخره حق تالب وما خلقنا السموات والارض وما بينهما باطلا يبقى هذا خطاب لكل فرد فردا على حدى والايمان بالله عز وجل قضيه عينيه لا يصلح ان يقول مجتمع كان يؤمن بالله بالاجمال لا لابد ان يكون كل فرد رجل او امراه ذكر او انثى صغير او كبير صغير يعقل كما قلنا لا. لانذركم به ومن بلغ لا. لا بد ان يقوم هذا على فهم هذا الكتاب العظيم في قضيه القضايا نعم. واصل الاصول جميعا وهي الايمان بالله سبحانه وتعالى لهذا كما قلنا الايمان بالله قضية عن ذات حقيقيه وهذه الذات هي الذي او هذا الرب سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون نعم. وخلق الانسان ودبر كل شيء وحدثنا عن هذا الوجود وعن هذا الخلق و... و... واستفاض القرآن في هذا استفاضه يقينية وما الى ذلك فهذا هو ال... ال... المعنى الأول الذي ينبغي أن ينقضع في اذهاننا أن القرآن هو أصدق حديث عن الله سبحانه وتعالى وعن الايمان به نعم. الله ذات حقيقيه قائمة على كل نفس بما كسبت وهذه الذات لا تماثل شيئا لا ولا يماثلها شيء فالله عز وجل فوق الشركاء والنظراء والأشباه والنظائر والأمثال كل شيء الله عز وجل فوق ذلك وكل ما خطر ببالك العلماء يقولون كل ما خطر ببالك فالله فالله عز وجل فوق ذلك نعم فاذا خطر ببالنا ان ان الله كامل في غايه الكمال ينبغي ان نعلم ان هذا الكمال الذي يناسبه هو نعم. ليس الذي يناسبنا بمقاييسنا وانما له الكمال المطلق نعم. وله الصفات العلى وله الاسماء الحسنى وله الافعال النافذه التي تنبث في كل خلايا الوجود ليس الوجود الانساني انما الوجود الكوني في الاولى وفي الاخره نعم. هو الفعال لما يشاء سبحانه وتعالى فلو تحدثنا بقى فضيلتك عن نوع من التفصيل في اثبات الصفات مثل الخلق والرزق والملك او الملك نعم كيف تناول عن الله سبحانه وتعالى صفات ذكرها نعم وانا اريد ان ننبه الاخوه الكرام الذين يستمعوننا ان علم الكلام الذي نشأ في أوصات المسلمين نشا ملوثا بالفلسفة الاغريقيه وبالتالي جاء بأشياء فيها تعقيدات وفيها صفات لله عز وجل لتتناسب مع الابحاث الفلسفية أو ما الى ذلك يعني نعم في صفات متفقه مع القرآن وصفات أخرى لكن القرآن جاء سهلا جاء يخاطب كل العقول والافكار سواء كان رجلا عاميا او كان استاذا كبيرا متخصصا جاء بما يناسب الجميع ولهذا جاء القرآن بالصفات سهلة ميسره كما قال ربنا ولقد يسرنا وليس هذا في صفات الله فقط في كل شيء ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لهذا نجد أن القرآن الكريم يعرض صفات الله من خلال من خلال الحديث عن خلق بالأدلة عن عن خلق عن خلق الكون ابتداءا وعن قدره الله عز وجل النافذه وعن ارادته الشامله وعن الاتصاف بكل صفات الكمال والتمام فليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى لهذا كان الحديث عن هذه الصفات هو الحديث الصادق نعم فالله عز وجل ذات نعم متصف الله له اسم علم شائع بين الامم والشعوب من قديم وانا قلت في الحلقات السابقه ان القرآن كرر هذا اللفظ لفظ الله كرره نحو نحو قريبا من 3000 مره نعم ويعني ان في كل صفحه من صفحات المصحف يوجد مرات عديدة ذكر هذا اللفظ في كل سطور كل اربع سطور تقريبا يوجد لفظ الجلاله عدا الاسماء الاخرى من الرحمن الرحيم والخالق والرازق وما الى ذلك فالله عز وجل له صفات مثل الخلق نعم متصف بانه هو الذي ينشئ والخلق ليس هو التصنيع انما الخلق هو الانشاء من العدم نعم فالله عز وجل لا يعجزه شيء فينشيء الأشياء من العدم عدم محض لا توجد فيقول للشيء كن فيكون وهكذا وقد حدثنا الله عن نشاه الكون فقال قل ان انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا هذا تعجب كيف تجعلون اندادا ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين الذي خلق الأرض والسماوات وبث الحياه والاحياء وكذا احدث الله طويلا في هذا حين نتكلم عنه بعد ذلك لكن الذي نريد أن نقرره هنا أن الله متصف بالخلق وهذه صفه خطيرة اخطر الصفات لأنها هي التي انشا الله بها كل شيء نعم ولهذا كان اول قسط من القران يتنزل في هذه الصفه نعم. اقرا باسم ربك الذي خلق الذي له الصفه المميزه التي تجعله متفردا في هذا الوجود وهو انه ينشئ الاشياء من العدم نعم. فالانسان الذي ينكر الله الان يعني هو انسان في غايه الضحاله الفكريه والتفاهه النفسية والعقليه لأن لان لسانه الذي ينكر به هو الذي خلقه الله ولان عقله الذي يفكر به خلقه الله ولان سمعه وبصره هو منحه من الله لهذا هو يعني يعني الانكار هذا انكار ليس علما الانكار بالمناسبه ليس علما والتشكك ليس علما وإنما هو نافي انما العلم هو الإثبات جاء القرآن يثبت أن الله المتصف بالخلق اقرا باسم ربك الذي خلق ثم حدثنا عن خلق الإنسان بالذات لانه هو المخاطب بهذا القرآن بعد ذلك فهذه الصفه الاولى الخالق اف يخلق كمن لا يخلق ولهذا يتعجب الإنسان كيف تعبد الأصنام في الأرض هذا الإنسان العاقل الزكي اللي اعطي هذه المنحه الكبرى من العقل كيف يعبد صنما حجرا أو او او بقرا او شجرا او شمسا او قمرا لا تخلق ولذلك الله عز وجل يقول في ايجاز معجز افمن يخلق كمن لا يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون ثم يقول سبحانه وتعالى أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ولا يساصي عليه خلق لأن الله يفعل ما شاء ويحكم ما يريد وبالتالي يقول للشيء كن فيكون له قدره مطلقه هذه اول صفه الخلق ثم ال ال الرزق ها الرزق الرزق اولا قبل لا. الخلق القدره لا. المطلقه التي لا يحدها شيء الناس لهم قدرات مختلفة وال والاشياء والحيوانات كل شيء له قدره اعطيت له من الله محدوده ومهما تطولت فالانسان ايضا يصنع ويسمر ويطير ويعمل طائرات وكذا لكن له قدره محدوده نعم يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا فانفذوا لا تنفذون إلا بالزلطاء إلا بما قدره الله سبحانه وتعالى لهذا ال ال الخلق والقدرة والاراده المطلقه الله عز وجل حي مريد يريد صفه صفه عظمه يريد ما شاء ويحكم ما شاء ويفاضل بين الأشياء يقول هذا يبقى وهذا يذهب هذا هذا يمكن في الأرض وهذا لا يمكن هذا ياتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء فهو له الاراده العليه في هذا الكون أيضا الرزق العظيم هو الذي يسوق الأرزاق ليس للإنسان فقط وإنما حتى للذواب العاجزه التي لا تستطيع ان تحصل رزقا وكاين من دابه لا تحمل رزقا الله الطائر الذي يذهب هذا ليس عنده في العش خزين أسبوع أو يوم او ما إلى ذلك انما هو يخرج كل يوم متوكلا على الله هذا الطير قال الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير نعم يخرج الطير ولا يحمل رزقه ويعود وقد امتلئ بطن وادي الاولاده في العش بطعامه وكاي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم والانسان الدعي الكذاب الذي يقول انا أثمر وأنا الذي أفعل كذا لا هذا وهم الا الايه الكريمة في سوره تبارك اما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ثم يقول اما هذا الذي يرزقكم إن امسك رزقه فوالله هو الرزاق سبحانه وتعالى يبقى اذا صفه الخلل القدره الإرادة الرزق السمع البصر أيضا هو محيط بكل المشوهات ويرى كل شيء لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهكذا فهذه صفات عظيمه ذكرها القرآن ليس على طريقة السرد ويعده انما كذلك يسوقها في مساقها القرآن الجميل المشوق الذي يذكر فيها دلائلها لا. ما من مره يذكر الله سبحانه وتعالى صفه او اسما او او له أو فعلا لا. إلا الا قر له بادلته وبراهينه حتى يقنع الناس بالدليل حتى تقوم عليهم الحجه في هذا الأمر الخطير الذي سيحاسبون عنه يوم القيامة ويسالون عن تفاصيله كما علمنا الله سبحانه وتعالى والله تعالى اعلم جزاك الله فيكم وجزاكم الله خيرا حدثنا فضيله الاستاذ الدكتور عبد الصطار فتح الله سعيد في هذا اللقاء عن اثبات الوجود الالهي وعن إثبات الصفات العليا مثل الخلق والقدرة والإرادة والرزق في إطار حديثه عن العقائد وهذا في إطار الحديث عن شموليه الإسلام طبعا في مواقف قرانيه حتى نلتقي مع فضيلته في لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته